وَإِنَّكَ لَتَنْقُلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ لَأَنْسَارًا فَآتِيكُم مِنْهَا بِقِطْعٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَنَكُمْ تَصْفَلُونَ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 ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين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 وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضه وأدخلي وأدخلي برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين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 الَّا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَيَأْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ قال سَنَنظُر أَصْدَقُ تَمْكُنْ تَمِينَكَ ذِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَهَبَ فَالْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّا عَنْهُمْ فَنَظُرْ مَا ذَا يا ايها الملأ ان انقي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي الا تعالوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امر ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدوا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 فَلَمَّا جَاءَ أَسْنِي مَالٌ قَالَ أَتُمِدُونَ بِمَالٍ فَمَا أَتَمِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون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 ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فليقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبلا حسنة ولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ تَعْتَدِي سَعَةً رَصِيّ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ إِنَّ وَلِيَّهُ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين لتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواتي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ, ويجعلكم خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ قَنِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۗ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ هُوَ ٱللَّهُ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖۖ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ أَمَّنْ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ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 الذين كفروا اذا كنا ترابا واباءنا انما مخرجون لقد اوعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين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 وهم من فزعي يوم إذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون